الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين. اهدر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوء عليهم والضال هل أتاك حديث ضيفي براهيم takhalu alayhi fakalu sallam, qall sallamu لا للنعيم فقبلت ورأته في صلاة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز نعيم قالوا كذالك قالوا كن الله هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إننا أرسلنا المجرمين لنرسل عليهم إجارة من مطين مسولتا عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ